118. وما كان من المنتصرين 119. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله 119. وإن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون 110. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين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 لا إله إلا هو كل شيء هارف إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون